الباب الواحد والخمسون وثلاثمئة باب النهي عن التغوط في طريق الناس وظلهم وموارد الماء ونحوها وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين قالوا ومن اللاعنان قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم رواه مسلم